وقال موسوعه النابلسي للعلوم ا ن ه ع ي ه ق آخرون فقد ج الاسلاميه ء و ا ظ م وزورا وقالوا أ ا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إ ن شاء جعل لك, جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار موسوعه النابلسي ا ا ع للعلوم الاسلاميه اسماء ل ا ل ن ه ا م ك ا ن موسوعه ق ر ن ن ي ن النابلسي للعلوم ا ي ث و ر الاسلاميه اسماء ج الله خ ا ل ت ت ي وعد ا ل م ح و ن ى ك ا ن ت ل ه م ج ز ا ء و م ي الله ا ما يشاءون ا خ ل د ي ن كان ع ل ى ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وعدا مسئولا ويوم وما أ ض ل ل ت موسوعه النابلسي للعلوم ا سبحانك ا ك ا ن ينبغي ل ن ا أن نتخذ م ن دونك من و أ ل ي ا ء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 وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق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 فجعلناه هباء منثورا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير م س ت ق ر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ب ا ل غ م ا ونزل الملائكه تنزيلا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 أ و ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ض ر ب ن ا له ا ل أ م ث ا ل وكلا تبرنا تتبيرا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 ف أ ب ش أ ك ث ر ا ل ن إلا د ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ج ل ب ح ر ي ن هذا ذ ب ف ر هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما برزخا برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير ا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 عذابا كان غ ر م ا إ ن ه و س ت مستقرا و م ق ا م ا و ل ذ ي ن إ ذ ا أنفقوا ل م ي س ر ف و ا و ل م ي ر و ا و ك ا ن بين ذ ل ك ق و ا م ا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 ويخلد فيه م ه ا ا إلا من تاب ن من و م ن و ع م م ل ع ل ا ص ا ل ح ا ف أ ب ل س ي ا للعلوم الاسلاميه ه و ف ر ر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 والذين إ ذ ا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا, وذرياتنا ق ر ة اعين و ج ع ل ن ا للمتقين إ م ا م ا اولئك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا و ي ل ق و ن ف ي ه النابلسي تحية و س ا للعلوم ق ا ل ا س ل ا م ي دعاء ف ق د ك ذ ب ت م فسوف يكون ل ز ا م ا